موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وَقْتُنَا فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ فَذِلَ آيَاتٍ الذين الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا, ربنا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا كما تلخن النار فقد أخزيت رضنا إنكما تدفن النار فقد أخزيت وما نضال من أنصار وما من أصحاب وما نضال من من أصحاب رضنا إننا سعينا منادئ ينادي بالايمان أن امنوا بربكم فامننا فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابراء ربنا واتنا ما على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد فاستجاق لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل ذكرن آوى ذكرن آوى بعضكم من بعض فالذين هاجروا فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا وأودوا في سبيلي وقعتنوا وقعتنوا وقتلوا لأكفر عن عنهم لأكفر عنهم سيئاتهم و لأدخلنهم جنات و لأدخلنهم جنات جنات تجري من تحتها لا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيله وَكَوْنَ حَتَّى نُؤْتِينَهَا كَفَّرًا عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ وَنُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ عند اللَّهِ وهو حسن الثوار